وَصَتَّقَ بِحُصنَّ فَسَنُ يَِّرون للِصر وَأََّ مَ بَخِلَ رتَنَا وَكَذَّبَ بِالحُصنَا فَسَنُ يَسِْرُون للعُصرَ وَم يُمعَنْ مَلُ إذَا تَرَددَّ إِ وإن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلى إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يُتمَا لَ يتَزَتك وَماَا لِحَدٍ ردَ مِن يعمَةِ تُجزَ إَّ بَتِ وَ أَوجهِ رَبّ الألى وَل